صَا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ دِينًا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم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 قَوا نَعبُدُ إلَهكَ وَإِلَ أَبَائِكَ إِذ رَّهمَ وَإِصحَ وَإِسمائلَ وَإِصحَا قَإِلَ وَاحدَا إِلَهَوْ وَاحيدَ وَنَحْنُ لَهُ مُسللِمونون تِلكََّةُ قَدْ خَلَة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 قُلُ آممَنَّ بِالذهِ وَم أُزِلَ إلَنَا وَماءُزِ لَ إى إِذ الرَهِيمَ وَإِثْمعيلَ وَإِسحاق وَإِثمعلَ وَإسحاقَ وَيَعقُ بَ وَال الأسباقِ وَم أُوتَ موسَ وَعسَ وَمَا أُوتيًا أوتي بِيونَ مِرّبِّهِم لا نُفَْزقُ بَينَ أَحَدٍ مِنهُم لنُفَدْزقُ بَينَ أَحَدم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 قل أأنتم أعلم أمناه ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت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 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت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 إَِّ اللهَّهَ بَِّ سِلَ رَأُفُ الرَّحيِيم قدَ نَ رَ تَ قَلُّ بَودِهكَ فِي السَّماءِ فَلَم وَلًَّاكَ قِبِلًَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. وَإِنَّ فَريقَ مِنهُم لَا يَكتُمُونَ الحََّ وَهُمْ يَعْلَمُون أَ الحَقُّ مِ الرَبِّكَ فَل تَكََُّ مِنَ مُممتَرين وَلِكُلِّ وجِهَةٌ هُمُوالّهَا فَْتَبقُ الْ الخَرَات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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي. وَلِيُؤْتِيَ الْمَنَّهَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ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 نَكُونُ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 اهَاذِ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن ماء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَا بَتَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ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 إِذِ التَّبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 إِهُ لَكُمْ ذُ مُبل إِ مَ يَأُّركُمْ بِالسِّ وَالفَحشَِ وَأَن تَقولُوا عَلَ اللَِّ مَا ل تَعلَوا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 هُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْمُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الزقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ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 فَمَن كَانَ مِنكُم مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 يُريد اللهَّ بِكُم الُسرَ وَلَا يريد بِكُم العُسرَ وَللتُكمِل العِدَّةَ وَللتُكَبّ اللهَّه على مَاهَدكُمْ وَلتُكَبّ اللهَّه على مَاهَدكُم وَلا عََّكُم تَشخون وَإذاَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَِّي فَإِن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم ِباسُ الَّكُم وَأَن تُم لِباسُ, لباس لَهُ عَمَ اللهَّهُ أَن نَّكُمكُ تُم تَختَونَ أَن فُسَكُمْ فَتَاب عليكم وعفى عنكم. الآنآنَ بَاشرُونَّ وَبتَغُ مَا كَتَبَ اللهَّهُ لَكُمْ وَكُل وَشْرَبُوا حتىَ يَتَبَيَنَ لَكُمْ وَكُلوا وَشْرَبُ حتىَََّتَبَيَنَ لَُمُ الْخَبُ الْأَبَْ مِنَخَط مِنَ, من الفَج ثُمَّ اتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله آيَاتِهِ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 لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ واتقوا الله, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 من الجنة والناس الله أكبر